بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورسوله هذه قراءة هي شرح الأصول العلمي الأصول لفضية الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيخ الشجر المباركه يعني هنا مضى للشيخ السعلي هو شيخ الشيخ بن كدين. ثم أنتج شيخ سعلي ونفع الله به حتى أن تجهز هذا الرجل المبارك وهو الشيخ محمد العثمين رحمه الله تعالى وهذا العلم المبارك يعني كثير من ممكن يعني بعض الشيخ يعني يدرس في عنده طلاب وكذا لكن قل يعني أن ينبغ طالب أو طلاب يكونون على هذا لأن هذا راجع للطالب نفسه في طالب يمل بسرعة يمل اللي طلب العلم طبعا عمر فيحضر درس 2-3-4-5 لا المسألة بتطور، ولا المسألة يعني كذا وممكن اليوم ده مثلا يجيب له 10-15 جنيه ولا يعني النهارده مرضى بكره بكة بعدها مش عارف ايه أصر عندي ظروف عندي فرح عندي ميثم عندي كذا كذا يعني كل شيء يرتب له وقت انما الدرس هو اللي ممكن يقرأ عليه العوارض يعني كل مناسبات فرح والحزن بتحط في يوم الدرس لهذا يستمر شهرين ثلاثة وينقطع سنة ويجي شهرين ثلاثة وينقطع سنة هذا لا يمكن يكون طالب علم ابدا يعني يحتاج ليها يوما من الايام الأيام الشيخ ابن عدامين رحمه الله تعالى لازم شيخ 11 سنة واحد 11 سنة والشيخ رباه على ايده ودرك ابن عدامين في حياته شيخه فارض نفسه يعني فارض ايه؟ نفس 11, 11 سنة ايه متواصلة سنة في جميع العلوم عند شيخه في جميع العلوم يعني مدركة شرط النهاردة بتخرج من الجامعة بعد اربع سنين بيكون ايه؟ في تخصصه يعني السفت الخصوصه ومستند خصوصه لو كان طلب شرط يعني نابغه طبعا شرطي يعني من لفظ يعني او لاهج عميه وإلا ليست من اللغة في شيء هي في اللغة على عكس ما يقوله الناس ف فلهذا لا تاتي العلم إلا بعد طول الملازمه إلا بعد طول الملازمه وبعد يعني إنهاء كتاب ورق تاب ورق, تاب ورق, تاب ورق تاب وهكذا ده بدأت عندك معاني بتزيل هنا المعاني يعني كذا ولهذا لا تأتي البركة إلى بعد العمر فطلب العلم إيه؟ عمر مش طلب العلم مثلا سنتين ثلاثة وقت طلب العلم ده عمر ولهذا ما يمتغي الإنسان يضع الفترة الزمنية أمامه أبدا ما يخط إنما يضع إيه؟ يضع الاستفادة استفادة، بيستفيد ولا لا؟ إنما الفطرة الزمانية لن تنسى، ولو عدت ولو عدت ألف سنة تطلب العلم فلن تنسى، لكن بترصخ. العلم ما ينسى، لكن تصل إلى درجة الرسوخ بالجد والنشاط والإشتياق والملزمة على طريقة صحيحة، على طريقة صحيحة. ولذلك مشيرة في المشيخ ذوات مشيخ نوعين، مشيخ البابط المقارنة تنتج مشايخ. يعني الشرق بيطلع منها مشايخ فعلا يعني شوفوا ما شاء الله المشايخ مثلا عندنا في مصر مثلا ودرسون كذا وكذا كل دول مثلا يعني جلسوا من ماء في شرق أمثال هؤلاء ولهذا مثلا تجد تميزا فيهم أصبحوا مشايخ لكن كم طالب علمي هنا جلس على أيديهم فطلع برضه الشيخ قريب ممكن تحصلوا واحد اه كويس جهده كويس مستوى كويس لكن برجة هو يبقى يعني راسخ وشيخ كذا هذه يعني برجة بتحتاج إلى إيه طول ملزمة طبعا يمكن ذلك خلق برضه الطريقة التفصيلية والتدريس التفصيلي في كثير من الأحيان وإنما هو التدريس الفردي يا إما مثلا علم معين أو كتاب معين ما بيخلصش أبدا أو كتب لكن يعني الطريقة التقصيريه اللي هي تعتمد على جمع العلوم كلها مع مع انهاء هذه مرحلة ومرحلة ثانية مع حفظ نتون مع جوزك أنت بقى الخاص مش درس سباك لا مع جوزك أنت الخاص في العلم والمدرسة والاستشكال هنا ينتش طالب العلم هو بغير كده لا لكن الحقيقة احنا عندنا قاسة يعني آفة قاتلة آفة قاتلة وهي آفة إنه الملل السريع الملل في شاء تالي مثلا اربع خمس عشر سنين يعني الشيخ قلت له الشيخ المعتمين سنة الشيخ قعد مع شيخه حمد عشر سنين الشيخ الرشي قاعد مع الشيخ أربعين سنة أرد صحيح ربعين سن الشيخ الخميم وهذا أحد مشايخنا أسوف أنا قبل الحج, هذا الحج الماضي الشيخ الخميم كان يقارب الشيخ من السن يعني هو ميت العام الماضي هذا عن حوالي كم وثمانين سنه يعني يوم ما الشيخ مات كان الشيخ كان الشيخ حميد، اسم سعد يخمين هذا المشاكل المعرفين. الشيخ ثابت حميث رحمه الله تعالى رحمه واسعة الشيخ ميت ببعضه وعنده ثمانين سنة 80 سنة قاعد يقرأ يعني مع الشيخ لأمان ثمانين سنة يا شباب طالب علم عند الشيخ عمر ثمانين سنة ثمانين سنة مش 18 ولا 28 عن شبابك ومع ذلك برضو مصر انك تعود في البيت تشغل عصير وتمدد رجليك وتسمعك الشيخ فلان في القناة كده والشيخ فلان في القناة كده مع ثلاثة كل اسبوع وأنا عيد العشيس ثمانين ثاني لاحد يقرع عشيس هو بلد بس الاخين لو يعني الشيخ الحميد في كل يعني مكان في الرياض عنده طلاب برضو مشايخ يعني طلابه مشايخ وهو مع ذلك حالك الشيخ الشيخ ببره ابو رحمان ببره الله يحفظه وينفع به الآن يقارب الثمانين سنة معانا عند الشيخ الشيخ ميته وكان عنده حوالي سبعين سنة آفة ندرس على ذلك الشيخ سبعين سنه الشيخ عبدالله القصير نفس المفألة فشوف يعني ودول بدئين من يمسا دول بدئين من الصغر من المخطبة عمرهم ومع ذلك الموجودون فطلب العلم ملوش مرحلة يتوقف عندها لكن احنا الاسب الشبيل واخت الكتب كراح فين راح الشيخ فلان. تقابلوا بعد ثلاث شهور رائحة فين؟ ده أنا والله راح الشيخ الفناني تاب والشيخ الفناني فت إدارتي ليه؟ والله أصل يعني أصل المسافة أصل المدة أصل مش عارف بعمل إيه أصل أنا مرتضف عن بي أصل أنا إيه وبعدين هتقابلوا بعد بردو شهرين ثلاثة ليه ساب الشيخ اللي هو كان رائح وراح للشيخ ثاني والثالث والرابع ويبقى طيرة في عمرها كلام ارسل ويأت بخير فالخيره والغيته ما بيبدأ أقول قطرة لكن قطرة مع قطرة مع قطرة مع قطرة بتنتش حتى لو أطبحت شيخ في يوم من الأيام ولاك شيخ تستفيد منه قلت حلقته لاك تتركها طلب العلم ده وحلقت يعني أو ده شيء كله تبغل شيء ثاني يعني ما تفصلش بين ما تتمعش من الأمر أنا خلاص هدرس النهاردة أنا عندي بقى 30 سنة في شيخ خلاص حمد لله تخرجت من جامعة الطلب ما عادش بقى حاجة الى الطلب لا لا طول ما انت تستفيد من اهل العلم اقعد تستفيد من اهل العلم طلب ما تجلس تستفيد من اهل العلم نعم <تصفيق> حضرت الشيخ محمد مصارة المتابين وعلى الله تعالى بينما يجل عبد الرحمن حفظ الله قال الشيخ واسم الله والناس مجاريه من عقنا ووراق شرعا نعم نعم و انقرضوا غزو و اذا وقع شرعا فما زالنا بالعقل و تقول هو جائع عقلا الجواب نقول لاجل اذا خاطبنا شخص ضعيف فيه الاملاء بالقول بجواب الناس عقلا واليك كل الناس يقبلون الشرع فلا يقبل الشرع الا من امن به كما في قوله تعالى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 لا عين في العقل مع شرعي فعلو ولا لا. ولا ثقل في العقل ولا بجبل فمن قود سئون وقلوب سئون نهمل العقل معصو شرنا ونقول لا ليس إلا في فهذا فقط وقولنا من العقل والضاح جانب الشرع هذا أيضا فقط وإنما قال شن الاسلام إلى والتوثيق في النصوصيه في الطرق قال ما اضطر الناس وجعل الفقهاء يحكمون على مواد النصوص حتى خالفوا المعاني المقصوده للشاري لهذه المصوص. نعم هذا هذه قاعده مهمه جدا جدا يعني كل امر يمكن الاستاذ ان نستدل عليه بالعقل مع الشرع نفعله يمكن انت عندك استسلام وامتثال يكفيك النص بس مش كل الناس على درجاتك في ناس تحتاج تدعيم العقل لما انت بقتل العقل تقول لا لا لا الناس العقل لا ولأن أصلا العقل الصحيح لا يتصدم مع النص العقل لا مع الصحيح لا مع النص الصحيح طالما عندك النص وصح هذا النص فاعلم أن العقل المتذن لا يعارضه فما الضير أن تقول هذا قر عقلا شرعا وعقلا أو مقرر عقل شرعا وعقلا ما المال فالجمود على النص نفسه وإهمال المعاني التي تطرحها النصوص ونستفيدها من النصوص لكن بموجب الفكر والتفكر في هذا النص كونك ما من هذا؟ هذا قصور قصور في إمانك بالنص لأن النص يمشير إلى معان المتحددة وده الرسوخ، وده اللي الله عز وجل خاطب بينا في ذلك لآياته لألباب لآيات اللي قوم يتفكرون تفكر في هذه المعاني ستتظهر لك معاني عديدة جدا ليه تقول لا أنا الظاهر بس زي قال الظهر لما زبطه على مصر وقع منهم ما يضحك وقع منهم ما يضحك لكن انا اوصل العقل ايضا اجمالا طالما اني اضبطه بضبط الايه الشرع كقول مثل اهل الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البكري قال واذنها صمتته او صمتته يعني البيت تستدين تقوم تستحلفكم ما تتكلمش وساع يبقى كده موافق خلاص تمام بس مش تكتب بتعيط لا تكتب تستحي خجل كده يبقى كده خلاص طبعا كان زمان لكن ما عادش حد النهارده من الذكر الصف ده اللي بتجيبوا على ايدها دلوقتي بتجيبوا على, على ايدها هو دلوقتي. انا عايز اتجوز ده ف ا فاهي يا ان الذكر لو تكلمت ما صح انا تكلمت صح لا بد طبعا جمود جمود لا يقول أنا أحب بالماء الدائم طيب لو بات بنفسه منه عنه فلو بات في الإناء ثم طبث لا ما بقاش, ما بقاش منهى عنه عند اهل الغاب طيب ما الفرق الان منه النهي عن وقوع البول في هذا بأي طريقة من الطرق، وقوع البول هذا لنفسه على الناس استعمال الماء فما فرق ان يكون منك مباشره او يكون عبر اناء فالجمود على النص يضيع المراد من النص نح وصاغه هذه على انت كمان يعني مثلا متجد تذكر اديلك مثلا وجود الله سبحانه وتعالى وكذا اما متك... انت انت بتتكلم مسلم بتبدا بالقران وقر رسول كذا لانه مقرر عنده حاجات لكن لما تيجي مثلا تتكلم واحد منك الوجود جابر حنيفه رحمه الله تعالى لما جادلوه في وجود الله سبحانه سبوني وتعالى وكذا وقالوا له ثلاث ايام وتعجب قال والله انا مش شارط طول أيام ايام في مساله معكره صفه ايه ان اول سفينة سفينه يعني حملت نفسها واقبت على الشاطئ وحملت نفسها وكذا وبعدين شقت الماء وكذا وكذا حتى اتت البر الثاني وبرضه حفظها وضعت ما فيها بنفسها وبعدين لفت ودرت وراجعت فانا استغرب يعني تم مجنون يعني هذا كل دا لحيارك دا لحيارك ويؤقد يؤقد ان فيه سفينة فيه تتحمل وحيدة وتتحطها عن بره اذا وده يؤقد وده يعود رأسنا يا رحمه رحمه الله تعالى وهذا الوراغ اللي يصل اذا كانت سفينة تنكرون ان, أن يحصل هذا لنا بلا فاكر وبلا موجه وهذه سفينه فما بالكم بعد الكون كله كسلوا قاضوا يمشوا ويستمر ويستقر بهذا الانضباط بلا موجد الله وهو الله سبحانه وتعالى يبقى ما قاله قال الله قال الرسول يبقى لما نؤمن لهذا مشكلة نعم خطار يالذبين على الضوء لابس عسولة الكلام هنا الإسلام اللي هو ما اضر الناس يعني ما الحكام يحكون الغيشة لا إلا الجمود على ظاهر النصوص نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويأتونك من أشياء المحبولة الذي يريدون الشرق ويأتونون أشياء المتاب فمثلا الجيدة على الجزعة والجمين على الخنة فهو جد رجلا يجي الشمال وعلى رأس الش الشمال اللي هو غطايا الراس الأحمر هل يسموه شمال والأبيض يسموه غطرة يعني العبيض غطرة والأحمر شمال نعم ورقم الآخر في الشمال يبحث عنه يقول يا ولد اعلمي الشمالي، فجينا الى القضل لا يحكي العقل الا يقول العقل اصلافا فقال الرجل يا ايه القاضي قلكم لنا بالحق ولا تشبت هذا ايه معه شمادي وهنا بيت علينا شيء وهو رابض الشمادي فقال الرجل اوقت بيه صلى الله عليه البينة على من ازاع ويأمين من الله قال سبحان الله لو أن أتي بالبينة أمضتوا عبرهم من فوق وقال نعم لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا طيب القرارات اللي عند خيب البينات رجل لابس شماغه على راسه وشال شماغ في ايده بيجري والتاني قالع راسه وده طبعا ممنوع يعني عند الجماعه دول ممنوع ابدا ابدا يعني ايه بالضبط لما تخلع ثيابك زي ما تخلع شماغك ايه اللي طبعا الشباب السعودي دلوقتي اللي بدا يعني يتطور شويه ويتحضر لكن كان زماء ولهذا كان يخبرني بعض الشياء الكبار يقول لك لما كانا نحب نعقف حد يجي مثلا متأخر عن الصدق والحب نعقفه عقاب شديد لا لنه ناخد شمابك ونحطه في المسجد ونخلص روح بقى بالغرش المسجد روح بقى وانت ايه عاري الراح بقى دي مشكلة قضية كبيرة فالراجي قاله راس مع عاشها وبيجري وراء وإذا تشماب زيد ولاجه في واحد تاني مش مثلا اقول هذا مش ل هذه قوم فالحكم بالقراءه ولهذا في كتاب الطرق للشيخ ابن القيم رحمه الله القيم ما يعني يدعم هذا جيدا نعم شيء ولا فهو وليس هذا فعل قدوش الشرق فالبيعات موجودة والبقصود أن يحذبه على أثناء مدى الأكثر جمع بين الدنيبين العقلي والشرعي فالسلوب ذلك السبيل نعم وهذه معاني بقى أخواني يعني مسائل توسع على الناس يعني الآن مثلا مثلا آآ آآ تذهب الآن إلى المشاعر والأماكن المقدسة هذه في الحج طبعا كان الناس يجتمعون على الحفرة المعروفه يعني مثلا المتر متر دايق حوالين عمود دي الحفرة اللي الناس بترمي فيها فرج مثلاً يوم الجمعه الاولى ليوم العيد بتيجي كل الحجاج بيرموا في هذا المكان واخد بالك والناس يكونون بين امرين بين رجلين بين رجل وزاح عشان يوصل المتر ده يتسقى نزول الحصى وطبعاً ممكن يموت لأن الأمر أنت في إيدك ده طفان بشري يعني لو نسأل وقعوا عليك خلاص نسأل المسألة لا يمكن وبين واحد هيرمي من بعيد أنت تمسكه يعني في ناس واحد يمسكه من إيه وقال لي والله مواعد أنا أنا متأكد يعني والله مواعد حصابك يبدأ ينحص ده يبلغ عليك خلاص ويرمه خلاص يعني مثلا بينه وبين المرمى مثلا خمسين متر أو متر متر بيجي في الناس وانت متغيبقى فبين هذا وبين هذا فهم عملوا ايه يعني قضاء واخير شوف يعني النظر إلى المعنى احنا عاوزين الحفرة واستنزل فعل حصار فهم عملوا ايه واسحوا الان الآن هذه بعت مثلا من هذا الجدار لهذا الجدار كله كل دي باتشوف يعني, يعني يعني عرضاً إن هذا في هذا جداً تقريبا إن لم لكن في النهاية زي أم يت. في النهاية بيصوبه إيه؟ في دي هلو لا لا, لا, لا احنا لازم لازم الحفرة نفسها لا مش لازم المهم إن في النهاية بتوصل في إيه؟ بتوصل فلما واسع بقى المرمة بيجين كتير من الحفرة أدى اتفاعها بعد ما تتحفرت في المكتب كده كل الحجاج تخيل بلا مبالغة ير هنا بقى النهارده تعمل كده يبقى ممكن اه انت ترمي بقى على كده على خمسين متر او على مئة متر تصاعد خصوصا لما انك العمود هذا وطبعا ليس هو المراد الرمل لكن علامه على المرمى العمود هذا بقى بالظبط كان قد العمود ده افرح العمود ده جدار جدار بيمسك من الجدار هذا الجدار هذا بنفس الارتفاع ده ففي اي مكان هترميه في هذا مع الارتفاع ده كمان في اي مكان ترمي الحصى تقع فيه في الحفر يبقى وسع الحفرة نفسها وكبر الجدار, الجدار كانت بحسن أي واحد الآن وعشان كده بعتش مشكلة في الرمل مطلقة بعتش فيه مشكلة فيه في الرمل في النهاية ده كله بنصبه فيه في الحفرة النتياج فهو نظر إلى يعني الأمر نفسه وكيف استفاد من تدبر عقلي في هذا الأمر النهاردة لما مثلا عملوا المتعة بقى ثلاث فواضح لعد أن كنت تسعى من الصفا والمروة المعروفة تح سعى من الصفا كل الحجات دول مثلا هيسعى في يعني حفة كده الصفا نفس من العمود للعروض ده وكده المروة من العمود للعروض ده يعني أربعة مليون ولا خمسة مليون هايزاي هي هيسعى؟ فعينه بتوابق تب واحد يقول لا اه ازاي السعى تحوى الصفا للمروة لكن هما استعملوا قواعد انه الاعل القرار الا لما اشتري او اوقف مكانا للمسجد انا اوقف الاراضي دول لبناء المسجد اسيبكم لما تبنوا المسجد اجابني فوق هو اصلا تبرعت لبناء المسجد وخلاص وانا هترن اقول لا القرار لو ما الحكم الأعلى أو الأعلى هو حكم القرار فمن باع بيتا باع وما فوق أنا بعت بيت دورين أجي مع حسابتين قابل فوق ولكن باعبت بيضون فوق هو يستبع لك هوى يا أخي أنا ببيعش الهوى فأنا هاتف أتنع على الهوى أنا بيعطنعش الهوى نقول له لا بل الشرع قرر هذا اديتني القرار اه وما فوق ده ملك إذا الهوى ده يملك على حد متابع فالقرار استعمل ارتفاع ارض وما فوق وما فوق عشان كده برضو في الرمي عينه الرمي من الظهور الثاني وهيعمله الثالث والرابع ويبقى ثوابط متعذبة كلها في المهاية بتبقع في نفس الايه الخط يبقى الجمود على النفس وظاهيره قد يضيق على المستجهد ولهذا يعني تضرب الله يعني اهل العلم هناك دي مفكروا جيدا فيما يريح الناس على وفق برضه النصوص ومؤداها والقواعد الشرعية المحكمة في في هذا نعم قواعد قواعد العقليان تمام مسألة. مساله بعد ما قرر الشيخ ان نأخذ بالعقل والشرعي متى كان العقل مساغا انتبه مش عقل رموما مطلقا طيب ايه نفعل بالدليل نعمل ايه الجواب نقول لا يمكن هذا انها يمكن تعارضهما عند شخص قاصر في علمه او قاصر في فمه او شيء في فضه فقد يكون عنده علم وعنده فهم لكن السيء الفضلي يطلب العقل بفهمه ان اشده ان مشده ناس بالنص الكتابي وقوله وهذا الحق الخضرم ومشاهدا الشيخ بيقول هذا لا يمكن يعني يمكن تعرف بالعقل مع النقل يبقى احنا شايفين ان العقل الناس بتعرف به النقل كتير جدا زي ما احنا قلنا في كل الفرق الضلال خلي بالك الشيخ بيتكلم من منطلق القاعده اللي حنالها النص الصحيح ولذا يا ليت الشيخ كان وسع في هذا لانه ممكن احنا نفهم هذا الكلام لا يمكن هذا ان نقول العقل بكل ما فيه والنقل بكل ما فيه لا اذا في تعارض العقل والنقل لابد ننظر فاما العقل خرج عن حده ولا النقل لم يفت ولهذا الصادع عندما تعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح يبقى إيه إذا يتعارض النقل الصحيح؟ وين دفع تعرض من العقل مع النقل الصحيح الثابت العقل الصريح العقل الواضح العقل المستقل انما اذا وقع الطعن فاما لعدم ثبوت النص واما لعدم حسن قصد العقل في انحراف العقل إنما العقل الصريح مع النص صحيح صح لا يقع تعارض ليه ليه احسن اللي ما في تعارض بالقعد بالفرق والشرع لأنه واحد الذي شرع به والذي خلق سبحانه وتعالى فاذا وقع التعارض يبقى العقل خرج عن مجاري النص خرج عن مجاليه اللي هو ثبوته وجد الثبوت وصحته نعم فإذا قال قائل لهذا نأتي فيه جالس العقل قلنا يجب السفاق لديه ضعيفة شيئان أيوة نعم فرده كان ضعيفة يعني هنا نحن نقول حكم اللي ايه الناس نقول الناس واقع شرعا وجائزون من جاكل الشرع لكن ليه شيخ قال جائزون عقلا من أجل أن نرد علي ايه أو ونلزم ضعيف الإيمان الذي لا يلجع النصوص وده كثر الآن كثر نعم اللي يقولك أهم حاجة أنت إيه دخل من ثالث عهدي كده الأول نعم كان <تصفيق> لكن في المرتبة هي الشق من تطلع والتطلع وليس رفع الشوق فذلك هي نشبه صورته نعم احنا قلنا النسخ من قبل وايه يا احمد اللي ذكرنا بالنفس الشيخ عرف نفسه قال رفع رفع الشوق طيب نعم رفع الحكم حكم دليل. دليل ولا حكم بدليل شرعي حكم دليل حكم دليل حكم من حكم بدليل يعني حكم بدليل ولا حكم دليل الدليل الدليل الدليل حكم ولا هو الدليل يكون دائن على الحكم او حكم الدليل كويس او الرفض حكم دليل مش حكم دليل حكم دليل, دليل اه رفع حكم دليل شرعي ها. او لفظي بدليل من الذر والسنه متاخر عنه هذا متاخر يرفع حكم هذا الدليل الشرعي طيب اذا لما نقول رجل غني افتقر فقرت عنه الزكاة هذا نسخ ليس نسخا ليه الحكم باقي اصلا بس في هذا الشرط تخلف الحكم لعدم وجود الشرط لكن الحكم موجود إنما نرفع الحكم اصلا لهذا ولي غيره لهذا وليه ولي غيره نعم زي ما قال مثلا في المولف قلوبه لما عمر الله عنه رأى عدم اعطاء المؤلفه هل هذا رفع الحكم ولن عمر الله عنه رأى ان الشرط لما يتحقق فيهم الان او رأى ان هذا كان في اضاعه في الاسلام وفي ايام يحتجوا لذلك انه الان في عزه فيبقى اذا لا معصي هذا مثل مثلا انت لا تجد من الاصناف الثمانيه الا صنف واحد فتعطي هذا الصنف هل معناه انك انت للاصناف الثانيه عطلت الحكم لا بس هناك وجود هذا الصنف مش موجود الان او هناك حال يقتضي انك ما تعتز الان تقدم هذا على ذاك هذا ليس رفعاً لإيه الحكم الذي فعل عمر رضي الله عنه ليس نسخن بحكم المؤلفة متى وجد الضعف نوع تحت حكم المؤلفة ما تجيش بعض الأستاذين يتقول والله بس عمر رضي الله عنه منع وفي مجمع من الصحابة وحضور من الصحابة يبقى كده خلاص نقول ما على العين والرأس لكن منع عمر هنا إعطاء ولا رفع عمر الحكم رضي الله عنه. منع نعرف لعدم وجود العله لان المؤلفه في قلوبهم يعطون بعلة تأليف في قلوبهم على الاسلام او ضر مصلحتهم نعم نكره احسنت الذين يقولون ان اي صفه تصعد كل هذا هذا ما دليلهم عليه ما لي ماذا سيط رفعت رفعت كل ما سبقها فاصبر على ما يقولونه وجرهم هاجرا جميلا واذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وخبالك ثم جاب على ذلك يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغله عليه طيب هذه رفعت ما سبق من حكم ولا أنها انطقرت بالنبي صلى الله عليه وسلم متدرجه من الى مراعاه للمرحلة التي يعيشها النبي الان وهي مرحله القوه تتعاشى المجلس وسننه وبالتالي لا تصدر ولا فقط تقتصر على الجهد الدفع بل الان يالله لو عاد الامر الى هذا الاستضعاف وقد شرع الله ذلك رحمه بالمؤمنين اي اشرعوا رحمه برسول الله الذي وباء اولى منا أن يتحمل ودعو الله عز وجل وعنده من وسائل نصر ما عنده ونكلف أفوثنا من نحن بالسيس على طوال هذا ما يقول أحد وأشارت من قيم في الزاد إلى هذا المعنى نعم لكنهم يتدلونها ببعض أقل المفسرين أيوة الجمهرات يأخذون كلامهم على عشان كده يا شيخ محمد احنا نقولنا شوف احنا نقول له إيه استداله بإيه انت قلت ببعض أقل المفسرين اللي احنا قاعدة احنا خذناه اللي هي أب ما تتبش المحكم وأجل أقولك في المثالة فيها خلاف أعطي المثال على القول بعض العلم في المثالة فيها أحلاف ديات أصبحت مرضى وزينوا بها كلامي فلما تيجي انت مثلا كخصم ليا فارج عليها بقال الله قال رسوله قال كده أقوم أنا هام حقما ما عندهش أرد عليه ولا عندها بيبة القول أقوم أنا بيبة أدور في بطون الكتب المثالة في حتى أهل العلمية أقولك المثالة فيها خلاف عشان أقول للناس خلاف يعرفها قولان إذا وعليه فله ق قولي. ليس كل قول يكون معتبر في المسألة، وليس ذكر الخلاف نصف في رفع الخلاف، إن نصف سلف أو آخر أو بدل، أقوم به الدليل، لا، إحنا نقول أي الدليل؟ الدليل صار له قرض، على إنه إذا قطع الخمر والتدرج وبعدين كذا، انتهى التحقيق، يقولوا لي ما تخراس إذا انت قلت أي السيف ليس ناتيقة وكذا برية مرحلة إيه برضه القول خامس قال ليجو واحد الوقت شابت خامس ليش هل تفتيه الآن بأنه هو الأول واخذ بالك تقول له اسمه ما أكبر من نفعهما والتالي تقول والله فتجنبه وقت الصالح والتالي لا فرق بين هذا وبين ذات لأن هذا فساد غالب الشارع نهى عنه لما نهى عمل نفسه فيه وتدرج مع الناس لقبول هذا ووصلوا إلى الدرجة اللي شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم لفتاة فيه في هي عنه هو الخمر ولهذا لا يزيد في أي وقت من الاوقات إنما هذا شرع السيد ووجب السيد في مرحلة لما يقابلها من إيه؟ من قوة في المسلمين يطفعون بها السيف لأن الله يقول لأنه خفف الله عنكم فمقصد الشرق التخفيف <تصفيق> والرحمة فياكم منكم مئة صابر يغلبوا مئتين إياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله فلو عدنا إلى مكان المسلمون في مسكة لا يبقى نقول لك تشريع الجهاد ومراحله على حسب مراحل المسلمين لا يجوز نحن في مرحلة استضاعات نستعمل السيف ولا في السف نستعمل مرحلات استضاعات نقول لك ده اه على العين والرأس انت كده وفقت التشريع تماما ان التشريع ده بناء على المراحل اللي يعيشها المسلمون ليه انت تخليه حكما زي تحريم الخمر تحريم الخمر ليس تحريم متوقف على حال عند الاشخاص عشان كده لما العلماء بيسألوا مسألة مسألة انتبه راجل راجل وقفت غصته بغصة في حفر وامامه قمر يشرب ولا ما يشرب اثنين رجل اشرف على الهلاك من شده العطش وامامه خمر يشرب ام لا يشرب صورتين رجل قدامه خمر واشرف على الهلاك يموت من عطش والثاني رجل هيموت لان فيه غصة في حرق يشرب ولا ما يشرب الجواب في, في الاثنين يشرب لينقذ نفسه في الاثنين يشرب ها؟ الاول اللي في حرق غصة يشرب بزوان الغصة انه يموت المطلوب يزاليسه بقى اي حاجة اقول ايه ضربة يحط المهم اي حاجة تنزل أما الآخر أحسن الثاني له موت وما تشربش خمر ليه لأن الخمر لا تروي وهاشفاي لو كانت تدفع يموت ماشي لكن الخمر ما تدفع يموت لأنه ستبقى عشوانا بطقة تزيد لا تدفع لا تروي يبقى لا يجوز يبقى لا يجوز بخلاف الماء نعم فاذا مسألة مساله الجهاد وكذا الذي يلزم الناس بالسيف في جميع المراحل جاهل بالشرع جاهل بالشرع ونحن نريد من الذين يلزمون الناس بالسيف في جميع المراحل ان يلزموا انفسهم فقط ويخلوا الناس بس من هذا ويلزموا انفسهم ويورونا شطارتهم لكن الاسف الشديد يلزموا الناس بالسيف وهو في بروج المشيدة يلزمنا في السيد وهو في بروج المشيدة. اللي في السجون تنتهى عضب ويقع بهم الأفاعيل ودور في بروج المشيدة فما تورونا نفسكم يقول تلزموني الناس لو. وانتم فين سيد بتاعكم فين نعم نعم رجل كانت في المغربة فكلنا لا مصرد طائمة ولكن مصرد يارفاعلة فهذا كانت ليس بالذكي ما عامنا أزفنا وجود الضيانة عجل فالضيانه لا تزال ودجلة لأنش انتخذت في هذا الرجل ودود مرضي وإنش انتقل بكبار شرطي وهو الكبر على الضيانة نعم المؤمن <تصفيق> المتحاربة قلنا لها لا مصرد هذا نسخل نقول لإذن لنسل لأذن شكلة مطلط عامة ووجود جالع وهو الحي هذا نفسه ومسمى نسخل نقول يبقى إذا تخلف الشكل في شخص لفوات شرط أو وجود مانع لا يعد نسخل للإيه للشكل إيه إنما النسخ هو الرفع الذي يكون بدليل من الشرع ده النسخل نعم. على التخصص بسم نسخة نقول أو تطبيق لمن كان نسخة. هي مسألة مهمة. بترناء من قبل على التخصيص بسم نسخة لأن أنت بخصص العام تخصص العام. إذا أنت تركت العام العمل بالعام في هذا وانتقلت إلى الخاص وحصرت العمل في هذه الصورة، فهل يعد هذا نسخة؟ نعم. نقول التصريح السلام المسا جزءا لأنها جزءا مصر الشركة الكلية وإنما التصريح ليقضع الشركة الكلية وإنما هو يقضى بعض الصناة الذي يقضل بعض الحرصة نعم فيما جزء السماء العشر ليس فينا دون خمسه لأوض من الصدق. فما كنت القنصة تناشر في, في منتقة السماء ولكن عن عنه اللقمة لقوله ليس فيها قنصة هوسف ليس فيما دون دونه ليس فيما دونه قنصة هوسف انتفقت ولكن قولوا بإذ هذا ستخل لكن عجالي أطلق بعض الناس على تنصط اسم ستخل لأنه قنصة لعبوم اللقمي لا اللقمي فرصف هذا أو من الستخل نعم سؤال هل اجتماعه ينزل الجواب الاجتماع لا ينزل سؤال وهل اجتماعه ينزل اي بعد اجتماعيه هل يمكن مدد واجتماعيه الجواب اقول لا لا يمكن لأجلنا لو قلنا لجواز نزل لقلنا لجواز قروش عمل اجتماع سؤال هل النفس جالس عقلا الجواب نعم هو جالس عقلا وواقع شرعا سؤال وقولنا إن جالس عقلا التنا سينا عنه بمن سبب في الشرع الجواب ولكن يوجد من من لا يقتنع بالتاريخ الشرعي وحده فكان لا بد ان يصفد التاريخ العقلي بعض العباء الزعب عناه لا يفضل الزعب وقال لأن تزفى يتزفى الزعب أو يعيش بعض القفاء طيب أما جاوزوه عقلا ماشي خلاص عرقنا جاوز عقلا طالما ينفروا العقل فيحكى الظاهة جيد للأهم أن وإذ أن الحق أن يأخذ رفاكك أن يأخذ رفاكك وذلكه ثم أن مقتبر حكم الله ورحمته بإعباده أن يشغل طيب وقوله مقتبر ورحمته ماشي هات. فوائد الارض يقول اذا كانت مصالح العباده تختلف من زمان اخر او في عشر سنوات فان هذه العليا تختلف في جزئيه الاسلام وعليه يقولون فتختلف به مصالحا لكل زمان ومكان رفع الجواب تقول في خزتي 23 وعشرين سنه اختلفت مصالحك وهي خزنه خزانه لكن الله قال في كتابه اليوم اثبت لكم دينكم فالذي اكمل بقواحده وروسه ولهذا اكمل هذه الفتاه الجزئيه توجد الى يوم القيامه الا بلد حلها في القران او وليس في كلام العلماء فالعلماء رحمه الله تفوتهم بعض الأشياء فالأحيان من كناة العلماء هدين الثلاثين هدى الثلاثين وتعجزون كما أكبر وكمها في كناة ولا زفرونها مرقا ثم قضي على الكتاب والسل طبعا قضي قضي الشيخ هنا مش ليس على التفصيل يعني واحد ما حكم التلفزيون من الكتاب والسل مثلا او حكم البنطو مباشره باسمي او كذا أو حكم الدخان او كذا وانما يوجد مجمله فحكم التلفاز يبقى إلى الى النصوص في اظهار العورات وغض الابصار والحصول الفتن بهذا إذا ترجع إلى هذا النصوص وتحكم بها على التلفزيون مثلا وحكم الدخان إذا ترجع إلى قاعدة أيضا الضرغ ووجودها في الكتاب والسنة وتقرير حساب الضرغ بهذا فتحكم القصد الشيخ هنا اذا إنه كل شيء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على وجه الإجمالي أو التفصيل نعم على وجه إجمالي والتفصيل لا. اينا طيب قالوا اما وقوره شرعا قالوا اما وقوره شرعا فيأكدت منها فقالوا وقالوا سعادة ما ننسى من آلة أو نمتها نفس غير منها أو نفسها من سبقنا انا لست فائد عقلا وواطع شرعا وستطرنا كثير جواب العقلي فستطرنا جميع وجوده قوله أن وقوعه شرع فيأكدت منها قوله تعالى ما إنك من الآية أو منترى نفس بخير منها أو منتها ورزم الآية أن هذه جملة الشرطية ولدي تستمتية تريد أن لا أسمع الآية ان نلهم يعني ليست جملة ليست سلبية بمعنى أن مراد الله نفسي الناس ما ننسخ من آية وإنما قال ما ننسخ من آية او نشاء ننسخ بخير هي شرطين أي ما آية ننسخها ننسخ بخير منها او ننسيها ليس معناها نسيان ولكن معناها الايه التاخير ولذا جاء في قراءة أولا سأحنا ما يعني ممكن ممكن يبقى فيه وجود دليل على امتناع يعني الشرط هذا أو قرع المشروط هذا. قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أولو العابدين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل لدينا قولت كبير من قبرك طبعا هذا مستحيل أن يقع إيه هذا أصلا مستحيل أن يقع هذا أصلا نعم ولكن هذا الباب يعني القفع الحج على هؤلاء وعلى هذا فيكون في الآية تذيبه على جواب السمسي او في نسخ شرعي. لا الله عليه وسلم فإن طارق نسخ من منها. هو باطل في جوان نفسي لأنه هو لكن او من الثلاث. كيف يكون من شيء الى فترة. وماذا هذا الجوانب قلنا كما سبت ليس المعاطفين هنا فما من كل وحش. إذا قد يكون المعارض بالمماثلة حتى المماثلة مع احتبال ما يتواصل على كل واحد فماذا نشف الثلاثة من فهذا لا حيث له بيت الضغط من حيث ده طالما ما وجوب التوجه القبلة. إنما نسخ من التوجه بيت المقدس إلى التوجه للكعبة المكملة عند الأمران واحد.